Innåt han alltid mån, och inte أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين ألمتك الله حقة قاتله ولا تغطره إلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيمًا يَا أَيُّوْنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وكل من هذه الثلاثة وحده سبب لمغفرته ما خلا من الذنوب إما لصبائل على قول كمور أهل العلم وإما أن هذا التكفير ينزلح إلى الكبائر وذلك بحسب What? من صام يوماً بسبيل الله ومعلوم أن صيام يوم من الله أفضل صيام غيره لأنه نبت عن النبي صلى الله عليه I'm uh sorry. -huh. تجعلون بينكم وبين ما ترشونه وقاية بانتداد شمع الله أو في العالمين وأمره لعلهم تجعلون بينكم وبين ما ترشونه وهذا يكون فيه كل ما يرشاه العبد من أمره الدين والدنيا فتتحضر في الصوت نظر الله الذي يعني ذات الشروق فكان تصميمه لبناء ذلك الحصن الحصينا من النار و to yeah. be يطلب دمن كيف ولو تخطبت لغيك من الملوك بقربان يطلب دمن من كل اتجاه جراءت ضوما بالنظر الحرام والسمع الحرام والكلام الحرام وأكل الحرام وكبير من الناس إنما يجري مع مالوكه وعادته Här är hur vi إذا جاء شهر رمضان تدعت أبواب الجنة وملقت أبواب النار وصفتت الشهر فهذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنان تقريبا للعباد من رحمة جرحيب الرحمن وتغلق فيه أبواب الإيران تبعيدا للعباد من العقاب ومن العذاب وتصرّل فيه الشرقين أي تسلسل وتغرّل فلا يخصون في هذا الشهر إلى ما كانوا يخصون إليه من العباد من إيقاعين في الثروب والسيدان لذلك كان هذا موجباً عظيماً من موجبات العدل من النيران تتمثل الرحمات من الرحيم الرحمن وتفتح أبواب الجنال وتقال وذاك من بشرى الهدى تعالى خصونا من الابد الى ما داموا خصونا اليه في غير رمضان وهذا ايضا لمن عرف الشهر القمره واذا مضى معنا ان شجره اذن لا تصفر شجرته ابدا فكل طرم قريب يمضي نحو الشرط ويدفعوا إليه دفعا ومن يعش عن الرحمن مقيد له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدرونهم عن السبيل وأحسبون أنهم مهتدون وأما الموجد الخالص من موجدات العكد من النيران وفي الموجدات العفق من النيران في شهر مضان أيضا أن هذا الشهر المبارك تستمع فيه لكما في القبادات لا يكون سببا عظيما للعفق من النيران ففيه تؤمن المسلمون على لمن ملعو الصيام عن الحرام وإذا فلا يتصبح أن يشبع الصيان فيه لابتناعه عن الطعام والشراب وهو يقع في الحرام كل هذه النصوص وكل هذه الثواب لمن صام الشهر وقام وعجب الله فيه كما يحب الله جلاله وَكَبَّا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَيْهُ اللَّهِ وَسَلَّاكُهُ عَلَيْهِ där rizun rizun rizun. Fala rizun كان في آذان أخته خطبها وقال للناس: أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا، إنكم لم تخلقوا عبثا، ولن تترفوا سدى وإن لكم that he was going to